بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من وتين ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهِ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجْلَهُنَّ فَأَمْسِكُهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُهُنَّ بِمَعْرُوفٍ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 قد جعل الله لكل شيء قدرا واللائي إثن من المحيض من نتائكم إن ارتبتم فعزتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمى لأجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا